وجعلنا سراجا وهاجا وصيرنا الشمس مصباحا شديد لاتقاد والإنارة وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا وأنزلنا من السحب التي حان لها أن تمطر ماءا كثيرا لانصباب لنخرج به حب ونبات لنخرج به أصناف الحب وأصناف النبات وجنات ألفا ونخرج به بساتين ملتفة من كثرة تداخل أغصان أشجارها ولما ذكر الله هذه النعم الدالة على قدرته أتبعها بذكر البعث والقيام لأن القادر على خلق هذه النعم قادر على بعث الموتى وحسابهم فقال إن يوم الفصل كان ميقاتا إن يوم الفصل بين الخلائق كان موعدا محددا بوقت لا يتخلف يوم ينفخ في الصور فتاتون أفواجا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 إلا حميما وغساقا لا يذوقون إلا ماء شديد الحرارة وما يسيل من صديد أهل النار جزاء وفاقا جزاء موافقا لما كانوا عليه من الكفر والضلال إنهم كانوا لا يرجون حسابا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 وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء من أعمالهم ضبطناه وعددناه وهو مكتوب في صحائف أعمالهم فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا أيها الطغاة هذا العذاب الدائم فلن نزيدكم إلا عذابا على عذابكم إن للمتقين مفازا إن للمتقين ربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه مكان فوز يفوزون فيه بمطلوبهم وهو الجنة حدائق وأعنابا بساتين وأعنابا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 ورب ما بينهما رحمن الدنيا والآخرة لا يملك جميع من في الأرض أو السماء أن يسالوه إلا إذا أذن لهم يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا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 هو اليوم الذي لا ريب أنه واقع فمن شاء النجاة فيه من عذاب الله فليتخذ سبيلا إلى ذلك من الأعمال الصالحة التي ترضي ربه إنا انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه